والبنين لهم حجرة وكل طفل له سرير مفصل وفرقوا بينهم في المضاجع ومن تركها جحودا فقد التد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنهم مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة تركها جحودا ترك الصلاة نعين ترك جحود وترك تكاسل ترك جحود معناه أنه لا يعترف بالصلاة لو سوئل عن الصلاة يقول لي هي أصلاً مش عليا ده على الناس مش واجب عليها سقط التكليف مني الصلاة ديات ملهاش لازم يعني ايه اوما نجي واقف كده وشوية اوما نجي عمل كده وشوية اوما نجي عمل كده الدين ده في القلب ده مرتد من قال هذا الكلام فهو ردة خرج من الملة لأنه يستهزئ بأحكام الدين والشرح والله عز وجل أمر الناس بالعبادة وهذه هي العبادة فمن جحدها فقد جحد القرآن أن القرآن أمر بالصلاة وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله في القرآن وللرسول في السنة ولإجمع الأمة أن الصلاة فرض على الناس طيب من تركها تكاسلا ما ذكرهاش هنا وعدم ذكر ترك الصلاة تكاسلا هنا يحتمل الأمرين. الأمر الأول تركها واختلاف وكثرة اختلاف فيها أو تركها لترجيحه أن ترك الصلاة تكاسلا لا يكفر زي ترك الزكاة تكاسلا وترك الصوم تكاسلا وذكر الجحود فقط والراجح أن من ترك الصلاة تكاسلا فعل كبيرة وفعل كفرا أصغر ولا يخرج من الملة وتسمية ترك الصلاة كفر أمر من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر ولكن هل كفر هذا الكفر لأن الكفر أنواع منه كفر خروج من الملة تماما كفر ردة ومنه كفر فعل كبيرة سمى النبي صلى الله عليه وسلم كفران النساء كفران العشير كفر سمى كفر حتى قالت المرأة هل يكفرنا بالله فقالت المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما يكفرنا بالعشير فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كفر والراجح أن تارك الصلاة لا يكفر لا يكفر بالمعنى الشرعي لا إنما هو فاعل كبير ومحبوط عمله لا يقبل الله عز وجل منه عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله فمعنى كده أن يترك الصلاة لا يقبل له عمله من صدقات ومن أفعال إن كان تسقط من عليه الواجبات من صيام وحج يعني ترك الصلاة لو صام سقط عنه الفرض رمضان لا يعيده ولكن لا يرجى له ثواب لا يأخذ ثواب لأن يحبط عمله كل يوم يحبط العمل الذي يترك الصلاة فيه وكذلك لو حج سقط عنه فريضة الحج ولا يقبل له ثلاث. فيأتي يوم القيامة ترك الصلاة من صدقات وصوم وأفعال خير كثيرة ولا يجد لها شيء بما ليه؟ لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حبط عمله العلماء اختلف في هذا السابق كله من أول ما تولد ولا حبط هذا اليوم فقط وعلى الرجح أنه حبط عمله في هذا اليوم. كل يوم يترك الصلاية حط عمله فيه. كل يوم يطرق الصلاية حط فيه. وهكذا. والمشهور في المذهب أن تارك الصلاة كافر كفر أكبر. تكسلًا. آه، المشهور في المذهب الحنبلي أن من ترك الصلاة قفر ارتد ويقتل. وقالوا أنه استتاب. ثلاثة أيام قول الجمهور. إن من ترك الصلاة واحدة. يستتاب أبلغ عنه بالتليفون يقبض عليه يتصلي يا وشيخ الإسلام تيمية له كلمة مشهورة أنه لو عرض على السيس فاختار القتل عن الصلاة هذا دليل على ردة ده لو كان كافر وقالوا له صلي يا تتأتل حيصلي ولو حتى بيمسل صح من الذي يختار القتل عن الصلاة يقول لا مش بصلي ولا ركع تلولي الشيخ الإسلام تيمية قال لا, لا تصور من هذا أن يكون مسلما ولكن المشهور في المذهب أن من ترك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر، ولذلك تجد فتاوى على أن تارك صلاة الفجر، ومات من يومه قبل أن يتوب، فهو كافر مرتد تكاسلا أو جحودًا، من ترك صلاة الفجر ومات من يومه دون توبة، مات كافرا في فتوى بهذه الصورة حتى في فتوى واحد يقول أنا أضبط المنبح الساعة 7 والفجر بدنا الساعة 5 يعني عشان الشغل يعني قال لو مات بعد الساعة 5 من الساعة 5 للساعة 7 لو مات فقد هو ترك للصلاة فقد مات مستدل لا يصلى عليه ولا يتهم في قبر المسلمين ولا يورث وهكذا الراجح أن ترك الصلاة فاعل كبيرة لا يقبل عمله محبوط عمله محبوط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ولكن ما زال علقة الإسلام في رقبته يعني يدخل الجنة يوما من الظهر بعد ما يخلص العلي كله يوما من الظهر يدخل الجنة في يوم الظهر لأنه مات موحدا وهذا هو قول جمهور أهل العلم أن ترك الصلاة فاعل الكبيرة موحد يعني لم يخرج من الملك طب ما هي أركان الصلاة الصلاة لها أركان ولها شروط أخذنا شروطها ونبدأ في أركانها أركانها أربعة وعشر لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا ده الشرط الركن الأول أن لا بد أن يصلي صلاة الفرض قائما على القادر خرج منه العاجز أو, او الذي يحصل له مشقة اثناء القيام واحد مريض قلب لما يجي يصلي وهو واقف يحس كده بايه ان قلبه ضعيف مش قادر ايه وبيهبط وبيجي له دوخ هل يجوز له ان يصلي جالسا نعم يجيب كرسي يكبر وهو واقف ويقرع كرسي لما يجي وقت الركوع يقوم يركع ويسجد ويقوم تاني يقعد على الكرسي وهكذا هذا لين لين غير قادر، غير قادر ديال تخذ منها حكمين، حكم العاجز العاجز يعني رجله مقطوع أو حكم تاني اللي هو إيه؟ الذي يحصل له مشقة، منتصب القيام منتصب أقص يعني إنه يبقى واقف وقف منتصب، والانتصاب في في في الصلاة عكسه الانحناء لا يكون منحنيا، والانحناء الذي يخرج به عن حد القيام هو أن ينحني ظهره بحيث أن تمس يديه يداه ركبتيه ينحني الحنقاء بحيث أنه تصل كف في إيده يوصل لغاية ركبته لو وصل كف في إيده ركبته يبقى كده انحنقه ركوع يبقى كده هو كده راكع يبقى الانتصاب حده أنه لا يصل الكفين إلى الركبتين يبقى كده يوم حين يصدر قائم Eigون قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع وعمران بن حسين كان عنده البواسير فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع أن يصلي قائما فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث إنه صل قائما ده الأصل فإن لم تستطع بسبب المشقة فصلي جالسا قاعدة القعود بأي صفة بقى سواء قاعد على كرسي أو قاعد على الأرض بأي صفة من صفة القعود تجزئ فإن لم يستطع فيصلي على جنبه الأيمن فإن لم يستطع فعلى مستلقين على ظهره المرأة الحامل نفس الأحكام فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح إن حنى أو مائل الفرق بين الانحناء والميلان إن الحناء إلى الأمان والميلان إلى الجنب يمين أو شمال فإن صلى منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح يبقى يجوز العذر ولا يضر خفض الرأس وهو بيصلي ممكن يخفض رأسه كهيئة الاطراق يلزق ده في صدره ده لا يضر وصلات صحيح آه لا الميلان ده بحيث لا يسمى قائما اللي يشوفه يقول عليه مش قائم الانحناء شديد يعني لا هو حد الركبة حد الانحناء غير حد الميلان وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر زي البجعة كده يقف على رجل واحدة ويرفع التانية ويجزئ في ظاهر كلامه هو ليه بيضرب مثال هو حد جاب سيرة رجل واحدة بس هو لما الفقيه لما بيعرض المسائل بيعرض المسائل التي يتعرض لها أكثر الناس فلو فرضنا واحد واقف على رجل واحدة ورجل التانية بتوجعه تصح ولا لا بيقول تصح مع الكراهة رهله لأن السنة أن يقف الإنسان على قدميه الاثنين ولا يقف على رجل واحد الثاني دركني الأول لدواب قيام تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يجزئه غيرها وعليه عوام أهل العلم الله أكبر اختلف العلماء في صيغة التكبير الجمهور على أن صيغة التكبير الله أكبر الشفعية قالوا لبأس أن يزيد الألف اللام يقول الله الأكبر لين المعنى واحد الحنفية زودوا أكثر قالوا أي صيغة تدل على التجليل والتعظيم تجزئ الله أعظم الله أجل وهكذا يبقى ده دي المذاهب والجمهور مذهبه هو الصحيح ان كلمة الله اكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة التكبير المفتاح بتاع الصلاة التكبير والمفتاح لا يجوز تغييره او لا يصح تغييره المفتاح له اسنان لو سنة تغيرت مش هيفتح فكل المفتاح معناها أن الكلمة دقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير فيها أو زاد آل فلام الله أكبر فقط ولذلك قال لا يجزئه غيرها وعليه عوام أهل العلم قاله في المغني لقوله في حديث المسيء إذا قمت إلى الصلاة فكبر وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم يقولها قائما قائما يعني لازم يقوله التكبير هو واقف فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا ابتدأ التكبير أو أتم التكبير غير واقف هذه أيضا صورة منتشرة تجد واحد قاعد وحانت الصلاة في يوم جايل إيه الله خصوصا النساء الله أكبر وهي وهي وقفة وهي بتؤف ما زالت تقوم تكبر وهي في السكة في القيام يعني هي صح أنها تؤف وبعدين تكبر بعد بعد الوقوف ما تكبرش وهي عينة تكبر بعد القيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر فجعل التكبير بعد القيام وده الترتيب يقوم الأول اللي بعدني يكبر كثير من النساء خصوصا النساء كبار السن لما وهي بتقوم كده تقول ايه لويت اصلي اربع ركعات العشاء الله اكبر وهي لسه قاعده وبعدين تقوم براحتها بقى تقوم خلصت الفاتحه في السجده ده ما ينفعش لازم تقوم الأول تقف مستوية وبعدين تكبر بعد الوقوف فين ابتدائها وهو جالس يعني أو أتمها غير قائم صحت صحت, صحت نفلا طب ليه قال هنا صحة نفلان؟ لأن القيام في النفس ليس بركن فعشان كده قال خلاص تبقى نفس. ماشي القيام في الفرد بس اللي ركن إنما النفس. القيام فيه مش ركن لما تقدم وتنعقد إن مدى اللام لا إن مدى همزت الله إن مدى اللام الله ماشي كده أما إن هد إن مد إن مد آه الله بقت استفهام هو لسه بيسأل آه الله أكبر أو مد همزت أكبر الله أكبر استفهام صح فهي لابد من جملة خبرية إنشائية ما ينفعش إيه استفهام لأن الاستفهام شك هو لسه بيسأل آه الله آه. ما احنا قلنا الفرض شرط فيه القيام النفل مش شرط فعشان كده تصرح النفل لان القيام مش شرط فلو صلى جالس اصلا هو وهو نفل في النفل صح؟ او همذة اكبر أر اكبر قال الله اكبر المد ده بيغير المعنى خالص صح لان اكبر جمع كبر والكبر اللي هو الطبلة ما شيء؟ طبلة، فكده غير المعنى فلا بد يقول الله أكبر، بس من غير مدل لمخالفة إلى أحاديث أو الأكبر، والجهر بها ركن وبكل والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، مسألة بقى الجهر بها يعني ممكن يقول الله أكبر تحريك لسان والشفتين بس. مش لازم يطلع صوت ولا لازم يجهر بيها بحيث ان هو يسمع نفسه يوشوش نفسه يعني دي فيها أخلاف والراجح ان هو يكفي تحريك اللسان والشفتين وإن لم يخرج صوته لأنها تسمى قراء والقراءة ان ممكن اللسان يقرأ في نفسه ولا يسمع نفسه يقرأ في نفسه يعني يحرك اللسان والشفتين فقط هنا بيقول لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت وده مش شرط أنه ممكن يحرك لسانه وشفتين زي الأسكار والصوت ما يسمع وأقرب السبعين إليه نفسه الراجح أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ويجوز أن يقرأ التشهد ويجوز أن يقرأ السلام ويجوز أن يقرأ التكبير باللسان والشفتين فقط طيب فرضنا واحد قرأ بدون اللسان وشفتين بقلبه لا, لا تسمى قرأة أصلا ذكر, ذكر في النفس ده لا يجزئه لابد أن يحرك لسانه شفته حتيجي الوقت الثالث قراءة الفاتحة مرتبة ده الركن الثالث ينسان يقرأ الفاتحة مرتبة مرتبة زي بإذ القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب طبعا في كل ركم وتسقط في الجهر حتيجي إن شاء الله ما يتحمله الإمام عن المأموم وفيها أحد عشر تشديدة هو بيبالغ بقى في الحروف ويقول لك كمان كل حرف لا يجوز الإنسان أن يفوته في فتح حتى التشديد في أحد عشر تشديدة والشدة ستكون قام حرف الرحمن اللام هنا راحت صح صح وتعوض عنها إيه شدة، فلو لم يقرأ الشدة فكأنه شل حرف، خلاص يبقى فيها 11 عشر هو ما حسبش التشديدات في بسم الله الرحمن الرحيم فيها كم شدة؟ ثلاث تشديدات الله والرحمن الرحيم لو اضافوا على الإحدى عشر يبقى أربعة 14 شدة على حسب الخلاف البسمة لا دخل فيها ولا لا، فإن ترك واحدة والراجح أن البسمة من الفتح، وده مذهب الكوفيين من القراء، زي حفص وعاصم يعني. تجد المصحف على ق اللي المعنى ذات حفص، المصحف لو فتحت تلاقي بسم الله الرحمن أول واحدة، أول الآية، وأن القراء الكوفيون على أن البسمة من الفتح، فإن ترك واحدة شدة واحدة يعني أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح لأنه لم يقرأها كلها والشدة أقيبت مقام حرف قاله في الكافي قاله في الكافي الشيخ إبراهيم بن ضويان بين الكافي ويعتبر هذا الكتاب كما يقول الشيخ أبو بكر أبو زيد أن الكتاب مختصر للكافي آه قال أنه يأخذ من الكافي وكأنه اختصر الكافي فهو مناسب جدا لو أن واحد يدرس بطريقة ممكن يدرس بعد المنار الكافي يجد سهولة ويجد أن الألفاظ متقربعة فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها هنا بقى الأحكام التي تتعلق بترك الفاتحة هنا لم يعرف إلا آية هو لسه أسلم الآن وما يعرفش غير بسم الله الرحمن الرحيم على على أنها آية أو الحمد لله رب العالمين على أنها آية قررها بقدرها بقدر الفتحة سبع, سبع آيات لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح والتهليل لحديث عبد الله ابن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أأخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه أبو داود. حديث حسن ده بدل واحد مش قادر يحفظ أي آية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول على قوة إليه لتجزئ عنه ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ يعني يقول أن هناك فرق بين القيام والفتحة ما فيش ارتباط بينهم بحيث أنه ممكن يقرأ الفتحة وجالس لو معذور. يعني ده ركن الوحده وده ركن الوحده الرابع الركوع وهو واجب بالإجماع قاله في المغني لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا ولحديث المسيء وغيره وأقله اللي هو الحد خد بالك الحدود دي مهمة مهمة ليه عشان تقدر تحكم بين الحدود الفصلة بين القيام والركوع حد إيه أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه يفضل كده قائم يفضل ينحني, ينحني ينحني ينحني ينحني لغاية ما يصل الكفين تصل في مستوى ركبتي يبقى كده مراكع ده الحد ده احنا عايزينه في حاجات كتير صح لما المسبوق الذي يأتي ويدرك الامام ركعان كيف يدرك الامام ركعان او متى يدركه ركعا إذا وصل إلى هذا الحد وسبح قبل أن يقوم الإمام من هذا الحد هما الاثنين يلتقوا في نقطة مشاركة في هذا الحد ويقول التسبح فيه أو الطبقنين في هذا الحد وأكمله أن يمد ظهره مستوياً الظهر يكون خط مستقيم ويجعل رأسه حياله حياله يعني في نفس مستوى رأس السبع فقرات بتوع الرقبة تستوي ما بقيت فقرات الظهر لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتي أمكن يعني وضع يديه أمكنها من الركبة كان يعني امتلأت يده بالركبة يمسكها كلها ثم هصر ظهره هصر يعني جعل خط مستقيم مش شئنا بنقول على الأسد أسد هصر ليه؟ لأن ظهر الأسد تلاقي أنه مش مقتب زي الضبع كده تلاقي الضبع كده تلاقيه عمل شكله قبيح كده إنما الأسد هصور فيه قوة وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقلع يصوب يعني بص قدامه ولم يقلع يعني يبص خلفه إنما يجعلها حياله يعني نفس, نفس المستوى الظهر حياة صفاتها إن شاء الله في ال في السنة. الإقناع هو يبص خلفه يعني وهو وراك يبص لورا مش لورا كده لا ي يخلي داؤنه في صدره لا يخليها إيه حخذوا مستقيم كل ماشي لا يبص الدماء وكده ولا يبص الورا خلاص. آه يبص محل السجود بالضبط تحت عينيه لا يرفع راسه فوق قوي ولا ينزلها تحت قوي الخامس الرفع منه الرفع من الركوع عشان تحفظ الأركان نتبهم كده القيام في ثلاث أركان صح؟ القيام والتكبير والفتح والركوع في ثلاث أركان الركوع والرفع من الركوع واللي بعدها الاعتدال منه وبرضه السجود في ثلاثة وتشاهد في ثلاثة عن جي نجي لوحدها. الرفع منه لا يقصد غيره ولا يقصد غيره لا يقصد غير الرفع يعني ينوي برفعه من الركوع الرفع من الركوع. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي هو بينبه على نقطة إن ممكن تبقى واحدة ركعة وهي بتركع كده تبص تحت الكنبة تلاقي فار هتعمل ايه هتقوم فزعا فطبعا هي مش هترجع تاني تركع صح؟ لأنها مسدقة لا ترجع ثاني تركع واو. وتقول سمع الله ومحمد ليه؟ لأن الرفع منه لابد من نية فلو رفع فزعا ليس لا يجزئه لم يكفي أنا قلت فار مش تشطر يعني لو إن في تخوفات كده مزمومة يعني <تصفيق> نعم. نعم. نعم ان لم ايه لا يبقى كده ما رفعت تركت ركع اه بطلت الصلاه الفرر حمص صح السادس الاعتدال قائما ده الرفع من الركوع والاعتدال قائما من الركوع الرفع بين الفرق بينهم ان الرفع مرحلة اقل من الاعتدال الرفع هو بيرفع الاعتدال بعد الرفع يعتدل يعني يرجع كل عظم مكانه قبل الركوع زي ما كان قائم قبل الركوع حيرقع ويرفع في لأثناء الرفعه وبعدين يقف تاني يبقى ده اسبق اعتدل قائمة لحديث الموسيق صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ولا تبطل انطاج انطال الاعتدال لا تبطل لان فيه اذكار طويلة لقول انا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الثناء على الله في هذا الموضع ماشي فيها أذكر طويلة يقولها في هذا الموضع الركن السابع السجود قول تعالى واسجدوا وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا وأكمله أكمله يعني الصفة الكاملة السنة تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أم كان جبهته وأنفه من الأرض سبع أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرته أن أسجد على سبع أعضاء جبهة والأنف منه واليدين الكفين وأطراف القدمين ده أكمل السجود وأقله ودائما الفقهاء بيقولك الأفضل والأقل المجزئ أقله وضع جزء من كل عضو ده عشان يؤسل الساجد لازم يضع جزء من كل عضو جزء من يدي ورقبتي وقدمين قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى واليدين والركبتين وأطراف القدمين والراجح أن السجود على الأنف واجب يجب أن يلمس الأنف الأرض ويُعتبر المقر لأعضاء السجود المقر يعني الاستقرار لأعضاء السجود فلو وضع وجهه جبهته على نحو قطن المنفوش ولم ينكبس لم تصح الاستقرار بمعنى الثبات المقر يعني الثبات تبقى ثبتة لو وضع جبهته على قطن منفوش واحد بيصلي على مرتبة المرتبة منفوش قطن منفوش أو مرتبة الفنج لما يضع جبهته على المرتبة كلما يضغط كلما تنزل، يبقى لسه ما حصلش الطمأنينة لأن الطمأنينة هو السكون ولسه لم تسكن كل لما يضغط كل لما هتنزل لا لابد من شيء ناشف تحتيه ثابت خشب أو بلاط أو حاجة زي كده فهو بيقول لي هنا لو قطن، أطل... لا، في ناس بتسأل هل ينفع يصلي على المرتبة وأنا بس من السؤال يعني الأرض دقت؟ إت... علشان يطلع يصلي على السرير ولا يحب السرير لدرجة إنه هو يعني مش قادر يسيبه حتى في الصباح سنة التلاوة زي الصلاة عنده عذر خالص ما يسألش بقى يسال على الأحكام الاعضاء إنما هو مش عنده عذر وعايز يقف على المرتبة ويصلي يجرب يعني يشوف هتنفع الصلاه فيها ولا لا لعدم المكان المستقر عليه مستقر عليه اللي هو ثبات يعني لابد أن يكون فيه ثبات ويصح سجوده سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر الكمة أو الزيل ينفع يصلي عليه أو يسجد عليه هو عايز يقول لي يعني عايز يقول لي إن في حائل بينه وبين الأرض إنما الآن هو كل المساجد دلوقتي بقى تبجال لو احنا تكلمنا بقى عن المسألة دي تبرة في الشارع واحد بيصلي في الشارع على أسفلت ممكن يصلي على على الكمة أو الزيل يجوز يحط حاجة يعني بينه وبين الأرض ويكره بلا عذر قول أنا سكننا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود عشان جبهته بتتلسع من الحر قال البخاري في صحيحه. قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوه القلنسوه لا الطائية زي ذلك ويداه في كمه وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد ده ضعيف. قال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيلسة. المساتق والبرانس والطيلسة البرنس اللي هو المغربي اللي له كده والطيلسان كان انتشر في زمن الاجتهاد. المكتهدين والفقهاء بيلبسوا حاجة اسمها الطيلسان. طيلسان ده بينو يحطوا على راسه زي الغترة كده بس كبيرة. ويلف في بيها بقى الجسم. مشهورة في ليبيا البيه. تحط على راس كده فوق على فوق العمة ويلف في. فسعد بتبقى مدلدة على راس كده فبيصلي عليها ويزقذ عليها. والمستق زيها كده. ولا يخرجون ايدي ولا يخرجون ايدي. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. يعني مدام عجز أن يصلي أن يسجد على جبهته سقط السجود خالص بمعنى أن فيه زحام مثلا وإن تجد أسجد تجد اللي قدامك سقط السجود لا يلزمك أن تسجد على ظهر من أمامك لأن الأصل لأنها الأصل فيه وغيرها تابع لها لحديث ابن عمر مرفوعا إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما رواه أحمد أبو داود والنسائي وليس المراد وضعهما بعد الوجه بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى أو مثلهما معنى أنه مش مقصود من الحديث أنه يتحط بعد الوجه إنما المقصود من الحديث لأن السنة أنك تضع يديك قبل وجهك طيب المقصود من الحديث أنك لو سقط مي... سقط السجود بالوجه سقط السجود بالكلية بمعنى انه ما يلدمكش لك تحط اي يدك وركبتيك وقدميك هكذا دون ان تضع وجهك كالدبة يعني ويومئ ما يمكنه الاماء بالرأس ماشي. سجد الس... سقط السجود فيومئ في برأسه مش بالجزة ومن ومن سجد أو ركع بجزعه يجزئه ولكن الصح ان هو بيصلي السجود لا يستطيع السجود يومئ بالرأس كده يقول سبحان ربي العظيم برأس السجود أخفض من, من الركون قولي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر من فأتوا منه ما استطعت الثامن الرفع من السجود زي زي الرفع من اللي برضو نفس الحكم لو برضو بيزجد كده شفل الفار نفس الأحكام إن رفع من السجود فزعا لا يوزئه لابد أن يرجع مرة أخرى وينوي الرفع التاسع الجلوس بين السجدتين قول صلى الله عليه وسلم المسيح ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وكيف جلس كفا بمعنى أن الجلوس بين السجدتين بأي صورة جلس مربع ماشي. أي صورة من الجلوس تجزئه والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة هذه السنة أن يجلس مفترش الافتراش صفة كلكم عارفينها أنه هو يجلس على رجله اليسرى وينصب كلمة ينصب رجله اليمنى يعني يجعلها أكثر ده التورق ده الافتراش صح نعم أيوة لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان في جلوس التشهد في جلسات منهى عنها جلسة اسمها عقبة الشيطان او الاقعاء المكروه وسمى اقعاء الكلب صفته ايه يجلس ويرجع ايده الورى كده ورجله الاثنين منصوبة قدامه فهمتوا؟ أيوة أيوة الله نور. دي دي اسمها عقبة الشيطان. ماشي كده؟ أو بيسموها إيقاع الكلب. الاثنين نفس المسمى. ده مكروه في الصلاة. إن واحد يعقد يقعد. كده. دي لما واحد يجي في التشاهد وقاعد كده. لا طليق من الصلاة. رواها مسلم وقال ابن عمر. الصفة تانية صفّة عقبة الشيطان. يجلس. ويرجع هذيل الاثنين لوره ورجليه الاثنين مف... م... منصوبين يعني إيه واقفين لا زل عمل ماشي في في أعدم ما... العادة دي أعدة رياضية بيعملوها اللاعب الرياضي لما يحبوا مستريحه عشان بيعرف إيه يهز العضلات فما تتشدش ما الله عضله يقعد أيوة كده يقعد يهز في العضلة كده زي المساج كده ما مشهور عند العيب في لا ده مش دي انه هو يسند على ايده الشمال قال يجلسة المغضوب عليه سواء في الصلاة وفي غربي ده جلسة اخرى يعتمد ويتكع على ايده الشمال لا صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال جلسة المغضوب عليه رواه مسلم ابن عمر قال ابن عمر من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله في القبلة. العاشر الطمأنينة دركنا العاشر وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. هنا طلعت الطمأنينة من أركان القولية. في كم ركن قولي في الصلاة؟ تكبير الاحرام والفتحة والتشهد والسلام. دول مش محتاجين طمأنينة ليه؟ لأن الطمأننتهم ماذا قرأتهم مدام قرأها وآتى بالحروف كاملة يبقى أجزاء عنها لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان ولما أخلى بها قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل حديث المشهور واحد دخل في المسجد وصلى نقر الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصل فعلى ثلاثا وبعدين علمه نبي صلى الله عليه وسلم الحادي عشر التشهد الأخير خرج منه التشهد الأول على كذا التشهد الأخير هو الركن إنما التشهد الأول ليس بروث في خلاف العلماء لا سنة ولا واجب والجمهور على إنه سنة وراجح إنه واجب حنجد عليه بعد قول ابن عمر كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله فدل هذا على أنه فرض وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الأول بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث متفق عليه والمجزئ منه من التشهد يعني التحيات لله سلام عليك أيها النبي وشهد لام السلام عليك يا نبيه ورحمة الله وبركاته سلام علينا أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإن فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جائز نص عليه وتشهد ابن مسعود هو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 هو صح حديث في التشاهد والعمل عليه عند أهل العلم أو عند أكثر أهل العلم الصحبة والتابعين وترجح أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس ضعيف وهو أحمد في كذا صيغة التشهور صيغة ابن مسعود وصيغة ابن عباس صيغة عمر وابنه وصيغة علي بن طالب صيغ كثير صح منها الكثير وضعيف منها أيضا ضعف منها كثير. فما صح من تشهد يجوز الإنسان أن يتشهد به؟ الثاني عشر؟ لا. هو بيقول هنا التشهد الأخير. فقط وهو اللهم صل على محمد بعد الاتيان بما يجزي. يعني يقول كل الشهادتين ويقول اللهم صل على محمد. بس كده المجزم. درق الباقي بقى مش مش, مش رق الباقي اللي هو ايه الله مصال على محمد وعلى محمد الى النهاية انما تكفي بس ان يكتول اللهم صل على محمد وتقف يبقى كده انت أديت الواجب الباقي بقى كله مستحب ربات السلام ابن مسعود مسألة السلام عليك بصيقة الخطاب دي انكره بعض اهل العلم قالوا ان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام على النبي والراجح ان السلام عليك يا نبي ما زال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولونها والراجح انها تقال لان هذا علمه علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود هذه الصغر وكان ابن مسعود يعلم الصحابه هذه الصيغه فلو كان فيها تغيير لكان اتى الينا هذا التغيير ماشي بس الخلاف كان قديما يعني والمسألة هجرت وتواتر الناس على ذلك على إن عليك أيها النبي هذه صيغة تعلمها الصحابة من ابن مسعود واستمروا عليها الثاني عشر الجلوس له الجلوس للتشهد الأخير وللتسليمتين فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح إيه بقى الثانية غير جالس الحنبلة عندهم التسليم التانية ركب فلو أم قبل التسليمة التانية يبقى بطلت صلاته وصحت نفلة ولذلك لك هيتيجي مسألة مخصوصة فيها بعد شوية لأنه صلى الله عليه وسلم فعله ودوم عليه، وقد قال صلى كما رأيتم نوسي. الثالث عشر التسليمتان قول صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم وهو أن يقول السلام عليك ورح عليكم ورحمة الله والأولى ألا يزيد وبركاته يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله زيادة وبركاته جاءت في بعض الأحاديث ولكن فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيدها وأنا أنصح لإخوة يقرأ كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألفين ذكر فيها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر أن احيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في التسليم عن اليمين وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحيانا ولكن ليس دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله والراجح إن التسليم الأولى فقط هي الرقم والثانية مستحبة تأثر في الأحكام ولا لا تأثر نضرب مثال واحد بيصلي وراء الإمام ماشي والإمام قال السلام عليكم ورحمة الله لسه نحية اليمين فأخينا دي جاء السلام عليكم ورحمة الله قبل ما الإمام يلفت يلتفت إلى نحية اليسار تصح صلاة أم لا وكده سلم قبل إتمام السلام للإمام وقال هو مستعجل تصح الحنابلة تقول تبطل صلاة تنقلب نفلا, مش نفلاً. والراجح لأنه <تصفيق> صحي صلاته لأنه انتهاء صلاة الإمام بالتسليم الأولى لأنه هي دروق والتسليم الثانية مستحبة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النافلة أحيانا يسلم تسليمة واحدة عن يمينه فأخذ من العلماء على أن النافلة كالفرض. ويكفي في النفخ تسليمة واحدة بقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمه نسمعناها وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قال قالوا في المغني قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المغني والكافي وقال في الانصاف قلت وهذه مبالغة قال ابن قيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إزماعا جملة دي فيها شوية نقطة هو بيقول قاله في المغني والكافي. ابن ابن قدامه كان نقطة فاصلة في المذهب الحنبلي. لأن كان المذهب قبله ما كانش فيه مدارس ولا كتب يعتمد فيها، يعتمد عليها. كان الفترة ابن قدامه ميتة تتماية عشري. و المذهب بدأ يتبلور في صورة مذهب من سنة 403 بعد موت أبو عبد الله الحسن النحامي وتولي القاضي أبو يعلى الكبير المذهب تولى القضاء وبدأ المذهب القاضي أبو يعلى يبدأ بدأ يألف في المذهب كتب الروايتين وشرح الخرقي وأشياء كذا و مائة سنة 458 والقاضي أبو يعلى خلف في المذهب علماء زي ابن عقيل وأبو الخطاب بسموه القاضي وأصحابه عمل لنفسه أصحابه حد يأذن حد الله أكبر الله ان شاء الله المعاد الدرس هيبقى يوم الجمعة المغرب بدل لحد العشاء ماشي مشيتوا المغرب بعد وش حاجة الجمعة هيبقى الجمعة المغرب ان شاء الله كويس كده طيب فابن قدماء ألف كتاب 4 كتب في المذهب كتاب العمدة والمقنع والكافي والمغني على الترتيب يعني والكافي اتألف بعد المغني ولذلك الكافي أسبك عبارة من المغني وأسهل عبارة من المغني وأوضح عبارة من المغني لأنه ألفه بعد المغني العمدة ذكر فيه الرجح في المذهن عنده والمقنع ذكر روايتين. في روايتين كافي ذكر في كل الروايات بالأدلة المغني ذكر في أقوال أهل العلم كلهم خلاف العالم سواء بقى في المذهب أو خارج المذهب فده ترتيب, ترتيب ذكر ابن قدامى عمله ابن قدامى كمدرسة وده المنطق الطبيعي في دراسة الفقه يدرس الفقه الأول على قول واحد وبعدين يبدأ أتدرك في المذهب وبعدين يأخذ أدلة المذهب من كتاب الكافي وبعد كده يأخذ الأدلة خارج المذهب ويقارن من المذهب. خلاص كده؟ برضو بعد ابن قدمه ما تحلتش المشكلة؟ ما زال أجيال الحنابلة بعد ابن قدمه تعاني من عدم استقرار كلمة المذهب. دايحكي يقول ده المذهب ودايقول لا ده المذهب في اختلاف وكل واحد يرى من وجهة نظره إنه هو ده المذهب. فمثلا شيخ الاسلام يرى المذهب هو أبو الخطاب او القاضي يعلى أو ابن عقيل اجتمع القاضي ابو يعلى وابن عقيل مع القاضي مع أبو الخطاب المذهب مرجح ابو الخطاب في الانتصار أو مسائل الكبار ده المذهب غير يجد يقول لا ابن قدامه لو اجتمع على قول ابو المذهب لو اختلفوا ابن او قدم المجدب والبركات وهكذا لغاية ما المرداوي في 885 في كتاب الانصاف. عمل حاجة بقى الخلاص كل يوقف سطب نعمل نقطة من أول السطر. جاب كل كتب المذهب اللي تحت إيده. تقريبا فوق المية مائة كتاب. وكل كلمة ذكر فيها أقوال العلماء أصحاب الكتب. مسألة مثلاً التسلمتين ركن ولا لأ في روايتين الرواية الأولى إن التسليم الثانية ركن وقال به فلان وفلان وفلان وفلان وفلان في الكتب قول الثاني إن التسليم الثانية سنة وقال به فلان وفلان وفلان دمين في المذهب كل مذهب من خلال 100 كتاب اللي تحتيتها وفي النهاية رجح بالجمهور جمهور المذهب هذا المذهب ولما الإمام المرداوي فعل ذلك استقر كلمة المذهب إلى الآن وكل من يريد أن يحكي المذهب الحنبلي يأخذ من الانصاف كتاب الانصاف صف كتاب كبير فاختصروا في كتاب اسمه إيه التنقيح ماشي والتنقيح ده بعد كده حصل فيه تطورات وتؤلف كتب بعديه وعليه المهم الآن كلمة المذهب الأولى كتاب اسمه منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح والمقنع وزيادات المقنع لابن القدامة والتنقيح للمردان وزيادات لابن النجار وهو منار السبيل ده قائم عليه أصلا يعني الدليل هو اختصار لمنتهى الإرادات بعد منتهى الإرادات تأليف كتاب اسمه الإقناع للحجاوي صاحب زاد البستقن جمع بقى كل ده طيب إيه هو المذهب؟ منتهى الأراضات ولا الإقناع؟ العلماء يقولوا في الحنبلة أن منتهى الأراضات مقدم على الإقناع لو اختلفوا بيبقى منتهى الأراضات هو, الإيه؟ هو المقدم لو اتفقوا يبقى هو هذا البذح وفي كشف القناع للبهوتي ذكر في الكلام ده ورجحه. والمنتهى إن وافق الإقناع فذاك الحق بلا نزاع وإن يكن خلف ففي المنتهى واعتمد الأصحاب من أهل النهل وقيل ما رجحه في الغاية مرعي الفقيه صاحب الدراية الغاية تبغاية المنتهى في شرح المنتهى في شرح المنتهى ورجح لذلك تبغى برضو بغاية المنتهى شرح المنتهى. وقيل ما رجحه في الغاية دا قولي تاني لا ضعيف مرعي الفقيه صاحب الدراية حكى لذا ابن بدران في المدخل فح ففهم وحقق واستفد واستفصل فده ويوضح أن المنتهى وقدم على الإقناع هنا بيقول قال ابن القيم وهذه عادته عادة ابن المنذر إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا هنا بقى نقطة مهمة ابن المنذر احيانا بيحكي لنا إجماعات في كتاب اسمه إجماع إجماع لابن المنذر وبيحكيه في الأوسط والإشراف ثلاث كتب لابن المنذر فيها الإجماع وفيها الخلاف من أعظم الكتب التي ألفت في الفقه ولا يستغني عنها أحد بيدرس فقه عن الثلاث كتب دول. الأوسط لابن المنذر بس فيه مشكلة كبيرة ما هوش كامل ضايع بيد ما حكت يعني. الإشراف اختصار لي وشف كامل أنا بقول لا يستغني عنه مش لا لا يعتمد في فرق بين لا يستغني عنه أحد من الفقه ويعتمد عليه في الفقه ولا يعتمد عليه في الفقه لا يعتمد عليه لأنه إيه؟ ليس فيه أركان الملكة الكاملة في بعض المسائل ليس كل المسائل خلاص إنما دارس الفقه يحتاج إلى كل المسائل في بعض المسائل مسائل اللي وقف عليها ابن المنزر حكاها في مسائل كثيرة لم يحكيها الفقه في مسائل كثيرة متفرعة فلا يعتمد عليه إنما يستفاد منه فالأوسط لابن المنزر والإشراف بيحكي فيهم الإجماع والخلاف وغير ذلك بالأدلة والإجماع كتاب الأصل بتاعه الإجماع ابن كتاب صغير. بيحكي فيهم قول الجمهور إجماع ولكن في إشكال ابن قيم حكاه إن ده مذهب ابن المنذر في نقل الإجماع إن لو خالف الواحد أو الاثنين لا يكسر الإجماع يعني لو ابن المنذر لا كل العلماء قالوا كلام وواحد بس خلفه بيحكي كلام أو اثنين وهناك فرق بين الإجماع والقول الشاز إن الإجماع كل العلماء قالوا بيه قول الشاز كلهم إلا فلان بقول الشاز والراجح يعني ما فيش فرق فيش فرق في الحكم إن قول الشاز أو إجماع الاثنين هايستوى في الايه في طرق القول فده برضو مش عيب في المنذر انه بينقل ذلك. الرابع عشر اللي هو آخر ركر الترتيب ترتيب الأركان كما ذكرنا فلو سجد مثلا قبل الركوع عمدا بطلت ثلاثة وثهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد مش الصلاة احنا قلنا في الأركان ثلاث أركان في القيام اللي هما القيام والتكبير والفتح وتلاتة في الركوع الركوع والرفع من الركوع والاعتدال وتلاتة في السجود السجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين وتلاتة في التشهد تشهد والجلوس للتشهد والتسليم كده كم تلاتة فاربعة بتناشر بقي اثنين ترتيب والطمائننا الترتيب ده أمر منطقي مش محتاج دليل لأن الصلاة مش حاب إسمها صلاة إلا لما ترتبها قيام ثلاث هيئات قيام أو أربعة هيئات على قيام وركوع وسجود والهيئة الأخيرة اللي هي اللي الجلوس بتاعت الشعاب أربعة هيئات للصلاة لابد أن يأتي بها مرتب لو تركها عمدا ما طل لو تركها سهوا لابد أن يأتي ب ركن وقف ويكمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وعلمها صلى الله عليه وسلم أن في صلاتي مرتبة بثم ثم إذا قمت الصلاة فكبر ثم وهكذا دل ولد يعني في الحديث فصل في الواجبات نجعل المرجعين إن شاء الله كفي بهذا القدر أقول خوي هذا استغفر الله وارحمنا قم إن شاء الله آه دي عدي آه شاء الله حيبقى بدل حد العيشة هيبقى الجمعة المغر العيش من وراء الله أكبر الله أكبر شروع لا إله إلا الله